توحيد الله عز وجل دوام ذكر الله عز وجل ترك فضول الكلام والمخالطة والنظر والنوم والأكل وغير ذلك الشجاعة التحلي بها العلم النور نور الإيمان طيب الإنابة إلى الله عز وجل ومحبته والإقبال عليه الإحسان إلى الخلق طيب إخراج دغل القلب المكمون فيه طيب من فوائد هذا المثل أيضا أن للهداية علامة وهي شرح الصدر للإسلام وأن للإضلال علامة وهو أو وهي ضيق الصدر من الإسلام وشرح الصدر وضيقه يتفاوت فإما أن يكون كاملا أن يكون كاملا أن يشرح الله عز وجل صدره للإسلام شرحا تاما فلا يجد حرجا من الإسلام أو من شيء من تعاليم الإسلام وهذا هو الذي يكون بأعلى المراتب وإما أن يكون لديه شرح صدر للإسلام لكنه ليس تاما ولا كاملا كما أن ضيق الصدر كذلك قد يكون تاما بحيث لا يقبل شيئا من تعاليم الإسلام أو قد يكون ذلك الضيق لشيء من تعاليم الإسلام ولنضرب لذلك مثلا تارك الصلاة إذا سمع بالآيات والأحاديث التي تبين وعيد من ترك الصلاة يجد في صدره ضيقا وحرجا من هذه الآيات وهذه النصوص يسمع قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فيقول لمن يقرأها هل لا أخذت في غيرها انظر إلى آية أخرى غير ما أجده في صدري وكذلك المبتدع أيضا يجد حرجا من الآيات التي تحث على لزوم الصراط المستقيم يجد حرجا منها ويجد حرجا من الأحاديث التي تبين الحق وتبين السنة يجد حرجا من ذلك فهذا الضيق بحسبه إما أن يكون تاما وإما أن يكون نسبيا بالنسبة لبعض النصوص فاحذر من وجود الحرج في الصدر لشيء مما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. الفائدة التي تليها ليست الآية دليل لأصحاب الإعجاز الذين يسمونه بالإعجاز العلمي. ليس في الآية ما يساعدهم على ذلك. فهذه الآية. وهي قوله سبحانه وتعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ليس لهم فيها دليل على ما ادعوه بأن الآية إنما تحكي قلة الأكسجين عند الارتفاع في الجو وكذلك زيادة الضغط الجوي كما يزعمون يقولون إذا ارتفع الإنسان ثلاث آلاف متر في الجو وجد, وجد كلة في الأكسجين وإذا قلت لهم لماذا تحتجون بهذه الآية قالوا هذه الآية ليس لها تفسير سوى هذا وهذا بلا شك أنه خطأ كبير أولاً لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن وتكفل له ببيانه لم يأت عنه أنه بين هذه الحقيقة التي يسمونها حقيقة علمية أفهمتموها أنتم ولم يفهمها رسول الله صلى الله عليه وعلى لي وسلم؟ أم أن القرآن ليس فيه بيان لكل شيء ليس فيه بيان أي أن ألفاظه ليست بينه ولا واضحة والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وعليه وسلم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه علينا أن نبينه لك يا محمد يا رسول الله بيانا كافيا شافيا إذن هؤلاء الذين يقولون إن هذه حقيقة علمية وهي تفسير للآية الكريمة يقال أخطأتم فرسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يبين ذلك فهل فهمتموها أنتم ولم يفهمها الرسول عليه الصلاة والسلام تكونون حينئذ قد جهلتم الرسول عليه الصلاة والسلام ثانيا هذه الآية سمعها الصحابة الكرام سمعها السلف ومع ذلك لم يفهموا ما فهمتموه منها وهم أهل البلاغة والفصاحة وحسن البيان هم الذين فهموا القرآن فهما صحيحا زكاهم الله عز وجل زكا أفهامهم وزكا إيمانهم وزكا عقائدهم فهل فقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلي وسلم فهما وعلما حتى تقولون إن هذه الآية تفسيرها هو ذاك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عايش التنزيل عايش الوحي فلم يفهموا ما فهمتموه أنتم من هذه الآية تليت هذه الآية على العرب الفصحاء الذين أنزل القرآن بلغتهم. وبلسانهم ومع ذلك لم يكن معهودا لديهم هذا الأمر حتى فسرتموه بما أو تفسرونه بما فسرتموه يقال أيضا إن هذا مخالف لأصول البلاغة العربية فالبلاغة العربية حين يذكر فيها التشبيه يكون وجه الشبه واضحا ويكون المشبه والمشبه به كذلك معهودا معلوما فأين هو الآن هل لمستموه عند العرب الذين عرفوا البلاغة وكانت لسانا طلقا لهم أين هو الآن؟ هل هو مفهوم لديهم ما تذكرونه أنتم؟ الجواب لا ومما يرد على ذلك على أولئك الذين يحرصون على أن الآية تفسيرها هو قلة الأكسجين وزيادة الضغط الجوي كما يقولون أنه لو صح هذا لكان الأصل هو قلب التشبيه أن يقلب التشبيه لو كان إشارة إلى ماذا إشارة إلى ما يحدث في هذا العصر ما اكتشف في هذا العصر لكان الأصل هو قلب التشبيه فيكون حينئذ من يصعد في السماء يضيق صدره يضيق صدره كما يضيق صدر الكافر بالإسلام يكون هكذا لكن لم نلمس هذا كما في الآية ولم يظهر هذا في الآية الكريمة يدل على أن ما ذهب إليه هؤلاء ليس على شيء فدعوتهم إلى بيان هذه الحقيقة إنما هي تجهيل للسلف يجهلونهم أنهم جهل لم يفهموا شيئا يفهمون الألفاظ لكن لا يدركون المعاني حتى جاء أهل عصرنا ممن يدعي العلم والمعرفة ويصعد على حد زعمه هنا وهناك فيقول أنا اكتشفت شيئا لم يكتشفوه أنا أفهم وأعلم من أولئك وللأسف يوجد من المسلمين من يخدم النظريات الغربية سواء كانت مخلة أو معارضة للدين أو لم تكن كذلك فكلما جاء أعداء الإسلام بنظرية سارع العلماء الذين هم علماء الفلك الذين يدرسون تلك الدراسات الفلكية سارعوا لأن ينظروا لها لأن ينظروا لها دليلا من القرآن ودليلا من السنة النبوية ثم يقولون هذا هذا القرآن وهذه السنة قد تحدث القرآن عن هذا قبل زمان طويل وبعيد قدره كذا وكذا ويظن أنه قد أحسن صنع ولم يدري أنه أساء فعلًا إلى السلف الكرام أساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أساء إلى الصحابة أساء إلى الأئمة أساء إلى اللغة العربية أساء إلى البلغاء الذين فهموا الكلام العربي فهمًا دقيقًا أساء إليه. ويظن أنه قد جاء بشيء عجيب لم يسبق إليه الخدمة للنظريات الغربية تسبب خطرا على الدين تخدم ما من نظرية إلا وسارع هؤلاء يبحثون لها عن ما يوافقها على حد زعمهم وهذا خطأ فليتنبه لذلك أحببنا التنبيه عليه أيضا ليس في الآية ما يشير إلى أمر مستقبلي سيحدث في عصر متأخر أو في زمان مستقبل أن توجد هناك حقيقة ما يطلع عليها إلا من عايش ذلك الزمن ليس فيه ما يشير إلى ذلك فلما تتكلفون؟ ولماذا تتنطعون في آيات الله عز وجل وتدعون المعرفة لقد أخطأتم خطأا بالغا ولو سردت لكم هذا شيء يسير من أشياء كثيرة وكبيرة سارع فيها بعض من يدرس الدراسات الفلكية لخدمة النظريات الغربية سارع إليها مسارعة شديدة مع أن القرآن والسنة تخالفان تلك النظريات التي جاء بها الكفار فصار هؤلاء خداما للنظريات ليس أنهم يبتكرون هم لا يبتكرون لا يكتشفون وإنما يؤيدون ويوافقون ويسحبون ما شاء من الآيات ومن الأحاديث لخدمة هذه النظريات. الفائدة التي تليها أن الإصرار على المعصية والابتداع في الدين علامة على عدم شرح الصدر. فكل مبتدع صدره ضيق يأتيه الضيق بقدر بدعته بقدر انحرافه فإذا انحرف أتاه الضيق وكذلك العاصي حين يصر على المعصية يأتيه ضيق ويصاب بوحشة يصاب بوحشة ولا يعلم أن تلك الوحشة بسبب المعصية أو بسبب تلك البدعة هذه الوحشة وهذا الضيق يجده فيما بينه وبين الله فيما بينه وبين الله يجد ضيقا وحرجا ويجد وحشة وقد أحسن القائل إذ يقول إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي تريد الأنس عليك بطاعة تأنس وتطمئن وترتاح وينشرح صدرك كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وعليه وسلم يجد قرة عينه في الصلاة وهذه الوحشة أيضا يجدها فيما بينه وبين الناس يجد وحشة وضيقا ولذا ورد عن بعض السلف أنه كان يقول إني لأعص الله عز وجل فأجد أثر ذلك في خلق دابتي وامرأتي أجد نفورا حتى عند أقرب الناس إلي وعند الحيوانات نفور لأنه عصى الله عز وجل فإذا أردت السلامة من ضيق الصدر فإياك والإصرار على المعصية واحذر من الابتداع في الدين والانحراف فيه من الفوائد أيضا الحذر من أسباب الضلال احذر من أسباب الضلال فالله عز وجل يضل من ضل يضل من أراد الضلال يضله وأسباب الضلال كثيرة ذكر الله عز وجل في القرآن شيئا منها وذكر في السنة كذلك شيء منها من ذلك الشرك بالله عز وجل يقول الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ضل ضلالا بعيدا وكذلك أيضا اتباع الهوى كما قال الله عز وجل قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ومنها أيضا رفقة السوء التي تدعوك إلى الضلال وتجعلك عاكفا عليه وملازما له قال الله عز وجل عن ذلك الرجل وهو يتندم لماذا اصطحب شخصا يضله لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وكذلك أيضا اتباع الضالين هذا أيضا من أسباب الضلال يزيدك الله عز وجل بعدا ويضلك الله عز وجل بسبب أنك اتبعت الضالين قال الله عز وجل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل واضل كثيرا وضل عن سواء السبيل فهذا يكسبك الضلال فيضلك الله عز وجل بسبب هذا العمل نكتفي بهذا القدر والى هنا وجزاكم الله خيرا